بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ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 وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ مَا كَانَتْ مَرْصادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَافِتِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جزا اوفقا انهم لا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين من فازا حدائقا واعنابا وكواعبا ترابا وكاسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاءا من ربك عطاءا حسابا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 ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ